آمنوا لا ஐ மனு ரூ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ உை கும் பிரி நின கொகிச நபி يقولون نغشى أن تطيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالبكر أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ فَأَوْبِعُوا عَلَى مَا أَصْفَهُ فِي فَسِقِنَا ذِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ءَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ مَا جَدُّ أَيُّهُمَا إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ